ولي فيها ما آمن عليه سنعيد غاس قال ربي استرحل و قال اشرح واجعلني وزير Oh. كسيرا <تصفيق> إني Yeah. One keep لك يا ویوی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 sin E mm.